ديانا تزنب قلعتك يا ابو فاضي ديانا تزنب قلعتك يا ابو فاضي شعر فاضي زنب تعنت للمهد مستبشرة بواليه تناديه وبعنل وفرع الوفي ناديه قطع قماط من اجت مدل شفو فعليه بلي اسرالها ينتهض وبيمنتك حييت انت كافل فدوه اروح ليمنتك يا ابو فاضل فدوه اروح ليمنتك يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل فاضل مهورك تسعة مرمرت لما انقضني يا الوالي, الوالي مثل يصوم وينتظر عيد الفقر يا الغالي قالوا عقيدك وانتظر محقود ابي كمالي نومي يا اخويا ويقضيتي صوري دوم ببالي دمعي هاميل دوم بخيال صورتك يا ابو فاضل دوم بخيال صورتك يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل بيانه تزيق طلعهك يا ابو فاضل بيانه تزيق قلّه تعالوا ينتهض ناظر الخوّى يدوري شنّه يقلها تفوفيليج يوم الخدر منذوري شبقته ونورين التقال نور العقيلة ونوري هل مشاعل ردّت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل ردت الروح بشوفتك يا بفاضي يا بفاضي يا بفاضي ديانا تزنب قلعتك يا بفاضي ديانا تزنب قلعتك يا بفاضي عاف الرضا عم تشرع الوفا وياها طرحان ومقض الوقت وزينا بو ملقاها اختك تقلب شاربك خويا يا حامح ماهر هي, هي لتربي وتنتظر منك توفر بك ها الشماعيل حضرت للطف رايتك يا بفاضيل حضرت للطف رايتك يا بفاضيل يا بفاضيل يا بفاضيل بليانة تزنب يا كزني يا ابو وياك خلصنا العمر يا بالفضل يا رأنت لو بيدي يا اخوي القلب كاروك لك سويت باشري يوفيني بدماء وانا بدمع وفيت ليش دنقلك وسط القلب فميت ويل المحاميل باچر ودي عبد امتك يا ابو فاضل باچر ودي عبد امتك يا ابو يا ابو فاضل دنيتك تنطي يا ابو فاضل دنيتك تنطي يا ابو فاضل للشاعر أبو, ابو علي الناصي